الحمد لله هل سمحت شيخ يحيي عندك؟ نعم عطني يا شيخ ربيل بكلمة طيب إن شاء الله تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وحياكم وعافاكم وسلمكم وبرك فيكم حياكم الله يا شيخ ورده خيدا ادائكم في محارهم وادلهم الله في الدنيا والاخره امين, آمين. الله اهل السنه في كل مكان الله ان الله يحفظك راح ياخذ لهم يا جماعه المعتبرين امين الله يبارك فيكم جزاكم الله خيرا نطلب من كل اهل السنه ان يذهبوا الى جنازتكم الله يجيك خيرا صار خفيف الله يوفقك و والله ان هذا يحذ في نفوسنا جدا ويشغل بالنا سبحان الله تبارك وتعالى فرج الله يبارك فيك يا, يا شيخ الله يحفظك الله يجيك خيرا والله لقد رايت كتابتك ونسحك فاشالله ان يثيبك وان يبارك فيك وان يعز كدرك ويدفع عنك كل سوء ومكروه والله يحفظكم والله يحفظكم ويحفظ رعاتكم ويستركم على عدانكم امين الله يحفظك يا شيخ أبشرك يا شيخ أبشرك طمعن الله يحفظك طمعن بارك الله فيك إخوانك هنا إن شاء الله على ثبات وأبنائك هنا على ثبات ولله الحمد والله أنهم كل يوم يحصل فيهم القتل ويحصل فينا السلامة كذبتكم الله واخذ لهم وأهانهم وأبن بارك الله فيكم الله أحمد الله ويأخذ فيكم حياك بالله وأنتم كذلك سلام وكل سلام إخوانا أبشر أبشر إن شاء الله وهم إن شاء الله يت... يستبشرون بذلك الله يبارك فيكم وإحفادكم حياكم الله وآهل المسالة نشاء لكم بالله آمين آمين والله إننا, والله إننا نستبشر خيرا بدعاء أمثالكم ودعاء الصالحين ورأينا آثارها الطيبة مع قلتنا ومع قلة عتادنا ومع كثرتهم وكثرت عتادهم وقوتهم وشدتهم والذل فيهم والقتل فيهم وسلمن الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله هذا بالفضل الله هذا بالفضل الله سبحانه وتعالى وكرمي ونقصه سبحانه وتعالى وحلاب طب كل جماعة يونانجي طب الدعاء جاءكم الله خيرا جا. تعودنا منك الرحمة تعودنا منك الحب تعودنا منك كل ما ما هو من أخ من السنة الغيور على السنة في سائر الأوقات فأسأل الله أن يبارك فيك أنا من أجاب الأدعاء ومحظمكم بلغ سلامي إلى إخوانك جميعا إن شاء الله ونسأل الله ألا أسمعكم إلا كل خير فأني يضحبهم ويبدأ في نحورهم الله يحفظك يا شيخ الله يعزك ويسأل الله أن يمتع بك ويمنع عليك بالعافية والصحة وطول الأمر وأن يستجاب رجاءكم وبركات بكم حياءكم الله وأهلاً وإسعادكم للجميع حبيبكم الله إن شاء الله اقول قاعدين بقايه محاصر ولا الحصار ما زال مضروب علينا يعني في يعني أكثر من 20 يوما وهم محاصرونا لكن ما ضيق الله علينا الحال ما زال حالنا يعني به اثار وبه اخوات قوه والحمد لله وما حصل علينا ضرر الحمد لله نسال الله ان يرضى فينا الحورين ويهزمهم كلهم يحياك الله وانتم الله بس الله اذا ديما بارك الله فيكم وجعلكم ملائك على الله. الله يحفظكم